وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 112. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى 114. أفتمارونه على ما يرى 115. ولقد رآه نزلة أخرى 116. عند سدرة المنتهى 117. عندها جنة المأوى 118. إذ يغشى السدرة ما يغشى 114. ما زاغ البصر وما طغى 115. لقد رآ من آيات ربه الكبرى 116. أفرأيتم اللات والعزى 117. ومنات الثالفة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ إِلَّا الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدًى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى بَلِ اللَّهَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى مَكّنٌ مّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُرْغِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى